م ن شر ا ل و س و ا س ا ل خ ن ا س ا ل ذ ي و س و ف ي صدور ا ل ن ا س م ن الاسلاميه ج ن ة و ل ن ا بسم ا ل ه ل ر ح ن ا ل ر ح م قل أعوذ ب ر ناس ملك الناس إ ل ه الناس من شر الوسواس الخناس الذي و س و س في صدور الناس من ا ل ج ن ة والناس بسم الله الرحمن الرحيم